بسم الله الرحمن الرحيم الرقية الشرعية الشاملة للعين والمس والسحر بإذن الله الشاف المعافي بصوت الشيخ عبد العزيز الزهراني الأذان الله أكبر الله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 اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الله حي على الصلاه আয়ার স্বল نفسي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين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 الكِتَابُ رَمَ فيِي دَمُتَّقم الذيذنَ يُؤمنِنونَ بِالغَبِ وَيقمَ الصَّنَ وَيقمونَ الصَّنَ وَيقمونَ الصَّنَ تَغَبَِّا رَزَقنُ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 سَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍّ به من احد الا باذن الله وما هم بضار الذين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتروا ما لهم في الاخره من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم, يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 109. والله على كل شيء قدير 110. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 111. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 124. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طرقت لنا به واعفو عنا ফিল্লন ওর চৌন স্নাল ফ্রি ইসমিল্লা شهد الله শহীদ لا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا وَهْمٌ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَتَّبِعْ بَأَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استواه ثم استوى على العرش يؤشي الليل النار يطلبه حفيثا والشمس والقهر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي ما 117. الملك القدوس السلام 118. المؤمن المهيمن العزيز 119. الجبار المتكبر 110. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق 112. البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آيات الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق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 بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويش في صدور قوم من مؤمنين رقيه السحر بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى اتكونون للحق لم ما جاءكم لم ما جاءكم السحر هذا أسحر هذا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 ان الله سيبطله سيبطله سيبطل سيبطل سيبطل سيبطل السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عملا الفسدين واوحينا الى موسى ان القي عصاك فيدا هي تلقف ما يفكون فاذا تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبون ذلك وانقلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رَبِّ مُوسَى وَهَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنْ مَا أَنْتَ الْقِي وَإِنْ مَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ يَا مُوسَى إما إِنْ مَا أَنْتَ الْقِي قال بل القوم فاذا حبالهم وعصيهم يخيلون اليه يخيلون اليهم من سحر ان ما تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقيما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل الى ما عملوا من عمل الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فاذا هو زاهق ولكم الغيل من ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم احل العقد من لساني احل العقد من لساني احل العقد من واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني دعاء السحر اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافسين والنافسات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن جاء لهم السحر من الساحر والساحرة فاجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم فاجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأغفارهم أو من ملابسهم وآثارهم, وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضروهم ويؤذوهم اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر التخيق اللهم أبطل سحر التعطير اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من السعادة والعافية 117. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها 118. زلزل ما عقد لهم من سحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم يا رب العالمين اللهم ابطئهم واحرقهم واخرجهم من بيوتهم من بيوتهم ودروبهم ومزارعهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكون أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود بقدرتك يا ذا القوة والقدرة المتين رقية العين والحسد بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا, حسدا, حسدا, حسدا, حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللون فاقع اللون تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين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 فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ أَهْدَاكَ بِهِ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمناها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للمسالين اذْقَائِنُ لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا اقْتُلُوا يُوسُفَ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَتَكُوا مِمْ بَعِْهِ طَوْمَ صَالِكِين فَلََّ سَمععَتْ بِمَكْرِهَِّ أَْسَلََةِ لَْهَِّ وَعْتَدَت لَهُ إ واتتكن واحده من نسكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم اكبرناه وقطعنا ايديهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لمن سمع الذكر لا يزلقونك بأبصارهم مما سمعوا الذكر لا يزلقونك بأبصارهم مما سمعوا الذكر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله فنظر نظره في النجوم فنظر نظره في فَنَظَرَ نَظْرَةَ الشُّهُبِ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فِيهَا مَعِينَانِ تَجْرِيَانِ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ ثم ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسيد رقيه المس أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْلَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلم علي واتوني مسلمين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين ان تستفحوا فقد جاءكم الفتح سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ رَنَامٌ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ رَنَامٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ رَنَامٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. وان اذهب فان لك في الحياه ام تكون لامس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقن لنحرقن لنحرقن لنحرقن ثم مللنا سفنا في <تصفيق> اليم نسفا اخرج منها, منها, منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا ان زينا السماء دنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله 193- الله الصمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد 194- ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد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 من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن لها شفاء والأثر لها دواء اللهم فرحمه من رحمتك وشفاء من شفائك اللهم اشفهم وعافهم من العين وازلها من اجسادهم اللهم امرض حرها وقرها وبدها وشدتها وباسها والامها والامها وصبها واذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقتها اللهم أطفئ نارها واشررها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن تعذر عليهم أخذوا الأثر ممن عانهم وحسدهم اللَّهُمَّ فاجعلوا القرآن لهم شفاء وعلاجاً يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفيهم وعافيهم من عين معجبة نظرت وما بركت ومن عين حاسدة حاقدة ومن عين مؤذية ومن عين متسلطة واشفيهم وعافيهم من عين عاشقة ومن عين متجددة يا حي يا قيوم اللهم اشفهم وعافهم من نفس وعين وحسد أصابهم في أنفسهم أو في طعامهم وشرابهم أو في صحتهم وعافيتهم أو في خلقتهم أو خلقهم أو في أسواجهم وذرياتهم أو في بيوتهم ووظائفهم أو في أي نعمة أنعمت بها عليهم يا رب العالمين اللهم فاشفهم وعافهم من هذه العي وأزلها, وأزلها من أجسادهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونطرة الناظرين يا رب العالمين اللهم بارك لهم في رزقهم وفي صحتهم وعافيتهم اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ومساكنهم ودوابهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم ومصادر أرزاقهم اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين ايات السكينه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم فَالِقُ الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض فكان الله عليما حكيما إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن, لا تحزن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 فاستجبنا لهم فكشفنا ما به من ضر واتينا اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعبدين وذنوا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادا نادى في الظلمات الا لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الدعاء اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم سكن عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما يجدون من الآلام سكن عنهم ما يجدون من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأعراض والهموم والأحزان اللهم إنا نسألك بصالح أعمالهم أن تلبسهم لباس الصحة والعافية فضلا منك وكرما ومنه اللهم يا من قال وقوله الحق المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اللهم فاكشف ضرهم وارفع البأساء عنهم وأقر أعينهم بالشفاء والعافية اللهم واجعل لهم رجا ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء ان عافين ومن كل مرض شفاء او ودواء اللهم يا من جعل مع كل عسر يسرين اللهم فاجعل لهم من عسرهم يسرا ومن ضيقتهم فرجا اللهم انت خلقتهم ورزقتهم وهديتهم وَشَقَقْتَ أَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ اللهم أنزل عليهم رحمتك وشفاء منك يرفع مرضهم ويزيل همومهم ويذهب سقمهم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بسم الله بسم الله أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيدكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذروا اعيدكم الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذروا بسم الله اقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيكم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد